سم الله ي الرحمان الرَّحيم <تصفيق> حام والكتاب المذم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 فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ضارين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 أَهُم خَيْرٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذِينَ مِن قَبللِهِم أَهلَكناهُ إهُ كانَوا مجرِمين وَما خَلَقناَ السماواتِ والالْأَربَ وَما بَنَهُما لاعِمِين ماَا خَلَقنَاهُما إِلَّا بِالحَقِّ وَلاِ أَكثَرَهُم لا يعون إ يَمَ الفَصْلِمِ قاتُهُم جمعين يَوْم لا ي